شبكة مزامير آل داود بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ود لو تدن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين هم ماز مشاءئ بنمين من ناعل معتد اسيم عتل بعد ذلك زمين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن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 فبَدَتْ قَصْرِيبَ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنَغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عليكم وَقَدْ وَعَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّمَا لَبَؤُلُنَا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون